الاستمرار والدوام لخلاف الجماعة البعلي فهي تفيد الدوام والاستمرار ثم قال الله تعالى تلك أمة قد خلت تلك الضمير يعود على إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب ومن سبق وكان العود يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء. فبين الله تعالى أن هذه أم، والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتطلق في القرآن على عدة معان. المعنى الأول الطائفة كما هنا، والمعنى الثاني عيسى. والمعنى الثالث الطائفة وهيصل على على, الدين. على دين واحد. إيه. لا هذه تابعة للطائفة الطائفة على دين واحد هي الأمة الحقبة من الزمن الحقبة من الزمن مثل وقال لن ينجع منهما وادكر بعد أمة يعني بعد حقبة من الزمن ثالث الإمام, الإمام. مثل قول تعالى أن إبراهيم كان أمة لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة نعم اشفاءات ماذا عز؟ إمام إن إبراهيم كان أمة أخذها على أمة لا قريب أي إن وجدنا أبانا على أمة أي على طريقة ومنها نتبعها فصارت الأمة في القرآن الكريم لها أربعة مهام تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا وما أحسن هذه الآية أن تكون في كل مقام يشبه هذا فمثلا إذا قال ناس الصحابة جرى من بعضهم كذا وكذا فلك أن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت مثل ما يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عما جرى بين الصحابة فقال لهم هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فنحن نطهر ألسنتنا منها رحمه الله هذه كلمة عظيم فعلى هذا النزاع في من سبق لا محل له انتهى لهم ما كسبوا ولا ما كسبوا ولكن النزاع في الأمر الحاضر هذا هو الذي يجب أن يبين فيه الحق وأن يطلع فيه البعض لها ما كسبت ولكم ما كسبتم يا ولا تسألون عما كانوا يعملون أنتم مثل المسؤولين تسألون عما عما إيش عما كنتم تعملون عما عما كانوا يعملون فلا فإنكم لا تسألون لأن حسابهم على الله عز وجل ولا ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا أفضل. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا وفي لفظ فتؤذوا الأحيا وقالوا ما كفر وليس ألم نعم لا عندي ولا كفر ما ماذا قال ما, دك ما, دك ما دك لا إذا كانت ما يدخل ما, ما, مهسن. مهسن. ما لا ولا يسر ما ما هي ما يسر ما مك يعمل من ما سلبه وقالوا أولو هود أو نصارى تحتدو عود جمع عائد كما مر علينا في البخاري مثل عود جمع عائد يهودا يعني من اليهود من يقول نهودا اليهود أو نصارى يقوله النصارى تهتدوا نعم تهتدوا <تصفيق> لم يقل تهتدون مع أنه في المضارك يرفع بثبوت النوم فلماذا خذفت النوم؟ لأنها جواب الأمر جواب الأمر وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل هل إن جواب الأمر مجزوم به أو مجزوم بشرط محذوه على قولين اللي نحو والصحيح أنه مجزوم به لأنه ما يحتاج إلى الذين يقولون هذا الهود ونصارى يخاطبون من يخاطبون المسلمين يقولون كان تريدون الهداية فكونوا هود셔서 مثل أهل البدع في هذه الأمة يعني أهل الأديان بالنسبة للأمة عامة يقولون كونوا هودى ونصارى تهتدون أهل البدع بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون كونوا كذا وكذا تهتدون الأشاعر يقولون كونوا أشاعرة تهتدوا والمعتزلة يقولون كونوا معتزلة تنتهتدوا والقديين يقولون كونوا قديا قديالية تنتهتدوا والتجانية يقولون كونوا تجانية تنتهتدوا والصوفية يقولون كونوا صوفية تنتهدو وعلى هذا الفصل نعم وكل يدعي وصلا لليلة وليلا لا تقر لهم بذاك كل يقول الحق معي ولكن ان تنازف بشيء فاردوه إلى الله والرسول ولهذا قال الله تعالى قل في جواب من يدعونكم إلى جهودية من الجهود أو من النصرى قل بل من لك. بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي، بالطاعة بالطاعة الابطالي، <تصفيق> لأنها تبطل ما, ما سبق. يعني بل لا نتبع ولا نقومه دولا نصارى، بل ملته إبراهيم. وبهذا التقدير الذي ذكرت لكم يتبين لنا على أي وجه نصب ملته. مقول لفعل. نحذوه تقديره بل نتبع ملة إبراهيم والملة بمعنى الدين كما سبق وملة إبراهيم هي التوحيد يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له لأن إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذه الملة بل ملة إبراهيم حنيفاً حنيفاً إعراضها حال من إبراهيم وهذا من الغرائب أن تكون حالاً من المضاف إليه فهل في كلام ابن مالك يا وليد ما يشير إلى هذا؟ ويقول لا يجيء اسمه زمان ولا يجيء بسيط او او كان زمانه اريد او مثل جنسه هذا او مثل ده ايه القوشه او فنجان المراده ولا تجي هذه متعديه اي ذكر الحروف أو كان جزء ماله وظيفة أو مثل جزئه ثلاثه هذا داخل في قوله أو كان جزء مثل جزئه ثلاثه تمام طيب قال بل من لك إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم هذه الحال هل هي حال لازمه أو حال متنقله لا لا لازمه إذاً لا له ليس معناه أن إبراهيم مرة حنيف ومرة مائل طبعا لكنه حنيف صفة لازمة له عليه الصلاة والسلام حنيفا نعم وما كان من المشركين هذا تأكيد لقوله حنيفا لأن الحنيف والمائل عما سوى الكوفي. مأخوذ من حنف الزجل أي ميلها فهو عن كل ما سوى التوكيد إذا وما كان من المشركين تكون توكيدا لهذه الحال توكيدا معنويا لا إعرابيا ليس توكيدا عرابيا إعرابيا معروف مهما هذا الصيخ لكنه توكيد معنوي يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان من المشركين، ما كان فيما مضى من المشركين أو فيما يستقبل، ها؟ قلنا إن كان ما تدل على الحدث، تدل على اتصاف اسمها بخبرها مثل وكان الله غفور رحيم، هل معناه أن الله كان فيما سبق دون الآن، ها؟ أو هو متصف بالماقرة والرحمة هو متصف فقوله ما كان من المشركين ليس معناه أنه ما كان فيما مضى من عمره ثم كان فهو ما كان أن هذا الوصف منتب عنه، وقوله من المشركين يعم انتفاء الشرك الأصغر والأكبر عنه قال لا والشرك كما هو معروف عندنا أصغر وأكبر هذه هي التي نحن نتبع يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعها نحن إن شاء الله تعالى ونرجو الله أن نموت هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل العبد إلى ربه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا الشبر فتفضل بكم عن سبيله ثم قال الله تعالى آمرا هذه الأمة أن يقول هذا المعتقد العظيم قلوا آمنا بالله آمنا بالله والإيمان هو التصديق بالقلب المستلزم للقبول والإدعاء هذا هو الإيمان عند السن والجماعة أما عند المرجع ومنهم الأشاعرة فالإيمان هو التصديق بالقلب التصديق بالقلب وعندهم لا يزيد ولا ينقص كانوا ابن القيم وغيره ابن أهل السنة إذا قلت من الإيمان التصديق بالقلب فإن إبليس مؤمن أولا لأنهم يطلون بالله يقول فبيع عزتك لو وغيرنا فعلى هذا يكون مؤمن التصديق المستلزم للقبول والإدعام وعلى هذا على رأيكم يكون أبو, أبو طالب مؤمنا يعني مصدق. وهذا من أفضل الأقوال هذا من أفضل الأقوال فنقول الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإدعام هو مبارض ضد الشخص ما ردوا مع الاحترام الكويب الذنب؟ إيه ما ما ردوا معناهم ما ها يعني أي يعني في ماذا يردون؟ ها يدخل إليسهم ويدخل غيرهم إيه نعم نعم هم يقولون كما حرفوا في في آيات السبأ وأهلية حرفوا في هذا أيضًا قالوا إن استكباره عن السجود تريه على أنه غير مؤمن تريه على أنه غير مؤمن فنقول لهم كيف يكون ذنين على أنه غير مؤمن وهو يقر هل يلزم الإنسان بما لم يقض به؟ هل يلزم المتكلم؟ ما نقول للإنسان لأن الشرام هو بإنسان هل يلزم المتكلم بخلاف نطقه؟ هو في أخر لحظة لي يا نعم نعم نعم, أيه نعم. رب الله نعم نعم المهمار كل حال أهل الباطل يحرفون كل ما عن وطريقتهم في في الأدلة عن الباطل كلهم أنما قدروا على إبطال سنته وصحته تيسر لهم ذلك حتى لو في الصحيحين يقولون هذا خبر أحد ما ي يف... ما يفيد في العقائد أي طريقتهم على يعني كل رواة الصحيحين إذا لم يكن الحديث متواترا كلهم طعنوا فيه وقالوا إن حديث ما يفيد ما يمكن أن يستدل به على شيء من العقائد إطلاقا حتى من الشريعة أو أكثر غالب الشريعة أحد ولا لا أحد غالب الشريعة أحد وفي الحقيقة أن هذا القول قول باطل حتى في الأمور العملية الإنسان إذا عمل عمل مو عقيدة هل يمكن يعمل إلا وهو يعتقد أنه من أمر الله؟ <تصفيق> <أه>؟ <تصفيق> لا بد يعتقد. إذا فالعمل نفس الأعمال ال البدنية مبني على إيش؟ على العقيدة. على رأيه على هذا نقول إذا ولا نثبت العمل عملية. لأن ما يمكن يعمل بحكم إلا وهو يعتقد أن الذي حكم فيه والله. فهمتم يا جماعة؟ فالمهم أننا نقول إن هذه الأصول الباطلة في الإيمان أنه مجرد التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص كما هو مذهب المرجئ عام من المرجئ من الأشاعر والجهمية الجميع أيضا مرجئة وإذا الأشاعر يوافقون الجهمية في مسألة الإرجاء يوافقونه. المعتزل يوافقون, يوافقون الجمعية في مسألة الصفات وينكرونه. لا الصفات صفات الله. المعتزل هو الجمعية. والجمعية يتوافقون في الصفات. لكن يختلفون في مسألة الإيمان. أولاً، المعتزل يقول الإيمان قول وعقيدة وعمل. متماسك إذا فقد بعضه فقد الكل، ولهذا يرتفع كبيرة خارج من الإيمان، المعترض. شوف هذا الباطل يكتر بعضهم بعض, بعض في بعض الأشياء، خص يغل البعض من بعض وإن كانوا قد دعوا بالكفر على هؤلاء، لكن يكون هؤلاء يضلون. إلى أن الإيمان في اللغة إيش التصديق وفي الشرع. والتسطط وهذه دعوة فأونا هذا مثل الفوائد قال الله تعالى أم كنتم جهداء إذ حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد إلى آخره استفادوا من هذه الآية الكريمة أن التوحيد وصية الأنبياء لقوله ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك ومن فوائدها أن الموت حق حتى على الأنبياء قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول ومنها جواز الوصية عند حضور الأجل لقوله ووصى بها إبراهيم قبل هذا نعم. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وهذا كالوصية لهم ولكنه يشترض أن يكون الموصي يعي ما يقول فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا لاث وصيته ويستفاد من هذا تجحان القول الصحيح بان الجد اب من أين اخذ ابني إبراهيم فإن إبراهيم اباك اباك اباك ومن فوائد الآية أن ال... أنه يجوز إضافة اسم الأب على العم تغليبا من أين فأخذ؟ ويسمعيل إن يسمعيل عم وليس أبا ومنها أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد حيث قالوا نعبد إلهك وإله آبائك نعم وهذا لا شك أنه توحيد منه ومنها أيضا من فوائد الآية اتباع الآباء أن النقوش مجبولة على اتباع الآباء لكن إن كان على حق فهو حق وإن كان على باطل فهو باطل لقولهم وإله آبائك ولهذا الذين حضروا وفات بطالب طالب قالوا له أترغب أم منك عبد المطلب ومنها من فوائد الآية إخلاص الإسلام لله حيث قال ونحن له مسلمون له لا وجه الإخلاص التقديم المعمول فيه له لأن له متعلق بمسلمون فهو معمول له وقد علم أن تقديم المعمول يفيد الحصر ومنها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله إلها واحدا ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بالسفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي التشاغل بما كان عليه الآباء لقوله تلك أمة قد خلف يعني فأنتم الآن هم مضوا وأسلموا الله وأنتم أيها اليهود الموجودين في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأن تصد والتشاغل بما كان عليه الآباء تضيع للوقت وربما يضر ومن فوائد الآية أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة ينبغي لنا أن نسكت عما جرى نسكت عما جرى بين الصحابة أولا لأن نقول كما قال الله لهؤلاء تلك أمة قد خلق لها ما كسبت ولكن ما كسبت فنحن معنيون الآن بأنفسنا أما ما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب أو بين علي وعائشة وما أشبه هذا فإن هذا أمر لا يعنينا الآن نحن علينا أن نقول ربنا كلنا لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في غل غلل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم غير الصحابة وغير الصحابة. الصحابة أيضا يدفع ولا ينبغي الإنسان أن يتشغل بمثل هذه الأمور وعليه عليها أن ينظر ما ينفعه في دينه ودنياه ومنها أن الإنسان وعمله أن الإنسان وعمله لقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبت فلا أحد يعقى من عمل أحد ولا يبخذ كل كل نفس بما كسبت رهين كله نفس بما كسبت رهين ومنها أن الآخر لا يسأل عن عمل الأول أولا طيب عكسه الأول يسأل عن عمل الآخر يمكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر كما قال الله تعالى وجعلناهم إِنْ مَتَيْ يَجْعُونَ إِلَى النَّوَرْهِ فقد يكون الأول صاحب بدعه ويتبع على بدعته فيكون دالا على ضلاله فعليه وزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيامة أفهمتم لكن الأول ما يسأل عنه من الآخر نعم الآخر نعم الآخر ما يسأل عن عمل الأول الآخر ما يسأل عن عمل الأول فإذا قيل هل آخر الآية ينقض أول عام لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا عمل الجواب لا لأنهم إذا دعوا إلى ضلالة أو إلى حق واتبعناهم نحن الآخرين فهذا من من كسبه فهذا من كسبه فلهم ما كسب ومنها من أفواد الآية إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يؤخر أحدا بما لم يعمله فقوله ولا تسألون عما كانوا يعملون ومنها إثبات السؤال وأن الإنسان سيسأل لين ولا تسألون عما كانوا يعملون منطوق الآية واضح نفي السؤال عن عمل غير ومفهومها ثبوت السؤال عن عملك وأنك مسؤول عن العمل وهو كذلك ثم قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشتكين في هذه الآية دعوة والدعاء وين الدعوة كن هدى نصارى وللدعاء تهتدوا طيب فيستفاد منها أن أهل الباطل يدعون إلى ضلالهم ويدعون في الخير يدعون في الخير كونوا هودا أو نصارى هذا دعوة إلى ضلاء تحتد ادعاء أن ذلك خير وهكذا أيضا ورث هؤلاء الجهود ورثهم من ضل من هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركضن سننا من كان قبلكم في الأمة أهل بدأ قلوا لا يدعون إلى الضلال، ويدعون أن هذا هو الخير يدعون أن هذا هو الخير مثلا المعتزلة يدعون إلى الاعتزال ويقولون إن الخير فينا نحن منزغون لله عن النقائص، وأنتم أيها المثبتون للصفات أنتم مجسمة أنتم مجسنا ممثلة كده أو لا والتنزيل عندنا هؤلاء دعوا إلى ظلام وادعوا أنه الحق والخير فقالت الأشعرية نحن جديدها المحقق، نحن أصحاب الشأن أنتم من المعتزل على خطأ والسلف مجسنا أو مفور إن كانوا مفوضة فهم مسالمون لهم لأن المفوض عند الشعرية هو الذي لا يزيد على قراءة القرآن والحديث هذا المفوض تقويض المعنى والكيفية ولهذا تجدهم على شاعر يظنون مذهب السلف التقويض ومذهب الخلف إثبات المعاني فمذهبنا أعلم وأحكم من مذهبكم أيها السلف وهو صحيح لو كان مذهب السلف كما يقولون إنه جرد إنك تقرأ وأنك كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمني إلا قراءة لو كان هذا مذهب السلف لكان لكنا نشهد الله أن مذهب الخلف خير لأنه يثبت أن للقرآن حقيقة ومعنى نزل لنتعبد بهذا معنى الله، لكن نقول كذبتم على مدهب السلف ما هو مدهب السلف حقيقة التفويض بما لا يدركون علما وهو حقيقة هذه الصفات وكيفيتها هذا ما يقدرون يتكلم عن هذا الكيفية أبدا لكن المعنى يفورونه إلا لا يثبتون المعنى اللائق بالله عز وجل إذا فهم أعلم وأحكم وأصل تنجم ألا شاعر يقول حنا اللي معنا الحق اتبعونا بس الحق ما لا تثبتون الله إلا سبع صفات وسبعة وسبع أحوال على خلاف بين بيننا وبينهم في كيفية إثبات هذه الصفات لأن نضرب مثلا الكلام عندنا ثابت وعندهم ثابت أيضاً لكن وش هو الكلام عندنا؟ الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو معنى واحد سواء جاء بالأطل السفام أو الخبر أو الأمر أو النهي وسواء كان تورات أو إنجيلا أو قرآن لكن يعبر عنه بهذه التعبيرات ليكون إما خبراً أو أمراً أو نأياً أو إسفاماً أو توراثاً أو إنجيئة وقراءاً وهذا ليس بثبات في الحقيقة فالمهم إني أقول يا أخوان، كل داع إلى ظلاء ففيه شبه من اليهود والنصار دعاة الصفور الآن يقول خل المرأة تتحرر خلى تبتعش بالحياة لا تغمت بالغطاء لا تعمل العيون في الغدفر، نعم، خلت تمشي مع الناس، هذا هو الحرية، أليس كذلك؟ ها؟ كونهودا أو نصارى تحد، نفس الشيء، أطلقوا لها العنان لاجل الحرية لأن هذا غير خير، ليس من العدل إنك تروح ترفض وتنزه وتاجب على هذا الدكان وعلى هذا الدكان كله محفوظ في البيت. وهكذا كل داع إلى ضلاله، فطبعا سوف يطري هذه الضلاله بما يغر الغريب، فهو شبيه بمن؟ يقول. باليهود والنصارى. طيب. من فوائد الآية مقابلة الباطل بالحق. قل. بل من لة إبراهيم حنيف. لا بد إن الإنسان يسير على طريق لكن هل هو حق لباطل أثبت الله الباطل في قوله بل وقد ذكرنا في التفسير النبل بل هنا للإضراب الإبطالي من فوائد الآية أفتناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كنا أكباعا له في ملته هذا واحد وشن آخر وصفه بأنه حنيفا وجه ثالث وصف بأنه لم من المشركين ففي هذا الثاني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه ثلاثة أولا إمامته وش وجه الإمام؟ حيث أمرنا باتباعه والمتبوع هو الإمام من ناحية أنه حنيف مائل عن كل دين سوى الإسلام من ناحية الثالثة ليس فيه شرك في عمله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية أن الشرك ممتنى في حق الأنبياء لقوله وما كان من المشركين ومنها أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك لأن قوره ومن كان من المشركين في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصانية يدل على أنها نوع من الشرك كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك لكن إن اتخذ إلها فهو شرك حقيقة وواقعا وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى ثم قال الله تعالى قولوا آمنا بالله قرن عبد الإلهكا وإله أبا إذن وعليم وإذن وعليم جعب الضربين يقول إنه وإذن وعليم أبا إذن وعليم يعني وإله إذن العين. العين. لا هالة بعيد أقول هذا بعيد لأنه يشتت النظم ويخلطون يعني نسبة لا هذا العربي الرسول قال عليه والسلام عم نهل محتوى قال الله تعالى قولوا آمنا بالله قولوا الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وأمه جميعا والمراد بالقول هنا القول باللسان وبالقلب القول باللسان نطقه والقول بالقلب اعتقاده طبعا القلب له قول وفعل والجسم له قول وفعل قول الجسم باللسان وفعله بالجوار وقول القلب إقراره واعترافه بالشيء هذا قول وفعله حركته كمحبته ورجائه وخوفه وخشته وما أشبه ذلك هذه هذه حركات قلبية قولوا بعلسنتكم بألس وقلوا بكم آمنا بالله الإيمان تقدم لنا مرارا كثيرا أنه في اللغة التصديق وفي الشرع التصديق المتضمن أو المستلزم للقبول والإدعاء آمنا بالله الإمام بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته تتبع لكم الإمام بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة فلننظر الآن الشيوخيون الذين ينكرون وجود الله آمنوا بالله ما الذي فقد منهم كل الأربعة كل الأربعة عندما ما ما يؤمن بالوجود ما هو من في الروبوبيا ولا بالولوبيا ولا بالأصناف الصفات هل ياس كذلك الذين يؤمنون بالله لكن يشركون معه غير ويقولون مثلا إن القبر الغوء يدبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر وما أشبه ذلك هؤلاء آمنوا بالله باعتبار الوجود لكن ما آمنوا بالربوهية والألوهية ولا بالأسماء والصفاة أيضا الذين يمنوا بالله وبربوبيته وأنه الرب الفعال الخلاق الذي لا يشهد كهذا لكنهم يعبدون معه غيره يقولون ليъقذ sesون إلى الله الم่ود آمنوا weighس بالوجود والردوبية دون الالهية ال$لذين يؤمنون بهذا كله لكن في الاسماء والصفات لا يؤمنون إما ان ينكر الاسماء والصفات وإما ان ينكر الاسماء دون الصفات وإما ان ينكروا بعض الصفات هؤلاء ما آمنب الله ورسوله ما آمنب الله الأسماء والصفات ما أمن حفظت الإيمان، فإيمانهم ناقص، فالإيمان بالله إذا نتضمن أرباحه الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه <تصفيق> وصفاته، وما أنزل إلينا يعني وآمنا بما أنزل إلينا، فما هنا اسم موصول مبين السقوه محل جر عطفا على قوله آه الله, الله. عبنا على الله نعم وقوله وما أنزل إلينا ما أنزل يشمل القرآن وهو منزل ويشمل السنة أيضا لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكم فإن الحكم هي السنة وقول ما أنزل إلينا هو القرآن والسنة وما أنزل إلى إبراهيم رحمه منزل إليه صحيح. نعم منزل إليه لأنه نبي الرسول فهو منزل إليه تجبالكم طيب وما أنزل إليه ما الذي أنزل إليه صحيح. الذي نعرف الصخر التي ذكرها الله في موضعين من القرآن وين صحب إبراهيم أو موسى ايش بعد <تصفيق> موسى <مشف> نعم في صحب النجم وما أنزل إلى إسماعيل نعم إسماعيل نبي منزل إليه <تصفيق> إسماعيل نبي منزل إليه تجوالكم طيب ما الذي أنزل إليه ما نزل ما علمنا شيئا لكنه منزل إليه قطعا واعلموا أن كل من ذكر في القرآن فإنه نبي رسول كل من ذكر القرآن من الأنبياء فهو نبي رسول بعض الناس يتشكلون يقول هل من كري في القرآن من الأنبياء؟ هل ما ذكر بعضهم؟ ما ذكر الله من الرسول؟ لكننا نقول هو رسول. وشذري. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. منهم من قصصنا عليك. ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان رسول يتباهى لبين الله. وقال في سوافي النساء. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه كل المذكورين في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل بدون استثناء وما أنزلناهم لا آدم ما ذكر أنه له قوما وأنه نبي في القرآن ما ذكر النبي. ذكر قصة نبي, نبي رسول فيه في رسول. تقول إن رسول رب. هارون هارون. لا هارون لا يقول هارون. هارون هارون. هارون هارون. طيب إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبار. إسحاق ويعقوب أيضاً مزليهم لكن ما نعرف ما ذو لنا ما الذي مزلي لهم؟ الأصبار جمع سب. طويل إنهم أولاد يعقوب، ومنهم يوسف. وقيل ما أنزل على أصحاب أي أنبياء بني إسرائيل عامة. كل أنبياء بني إسرائيل. اللي ما ذكره لأن إسحاق أولاده تفرع منهم بني إسرائيل. نقص يعقوب أولاد أولاد يعقوب. تفرع منهم ابن إسرائيل، فيكون المراد بالأصاب ليس الـ ليس الاثني عشر أو الاثني عشر ابنا بعقوب، بل جميع بني إسرائيل الذين جميعاً بيا بني إسرائيل. وقوله وما أوتيا موسى وعيسى وما أوتيا النبيون من ربهم. ما أوتي موسى وعيسى ما أعطوا ما أوتي أوتي بمعنى أعطي وأتي أتي بمعنى جيء يعني أن أتى الثلاثي بمعنى جاء وأن آتى الرباعي بمعنى أعطى نعم؟ فأنتم وآتيناهم ملكا عظيما آتيناهم يعني أعطيناهم وأتيناك بالحق جئناك جئناك وليسما أعطيناك وما أوت يا موسى ما أعطي منين أعطوا وش أعطي ما أعطوا من الآيات وما أعطوا من من الوحي أيضا، فإن الله تعالى أعظم محيماً وآية. موسى أعرض من الآيات؟ لا من الوحي ترى، من الآيات تسعة. الجد والعصا. إيش بقى؟ إيه، والآيات تسعة ذلك الله. اليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء والعصا فيها ثلاث آيات آيات عظيمة فيها ثلاث آيات عظيمة منها أنه يطيها تكون قلب حي ومنها أنه يضرب بها الحجر لتفجر عيونه ومنها أنه ضرب بها البحر فانخلق فكان كل فرق كالطول العظيم هذه من آيات الله العظيمة وما أما عيسى فأنتي أيضا آيات عظيمة منها أنه يخلق من الطين كحيئة الطيف صورة تمثال طيف فينفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا فيكون طائر وإذا جمعنا بين الآيتين لأن قلنا إن الآيتين يعتبران كمعني فيكون طير ويطير بالبنفس السعي طائرا هل يجوز إن الإنسان يصنع تمثال على شكل طير؟ إذا عذبنا الله له جنة ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذن إذا عذبنا الله جس لما أرن الله تعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم بل أمرهم بالسجود لآدم صار سجودهم لآدم طعب طعب طاعة وصار تركه كفرا إبليس لما استكبر كفر بينما لا يسجد أهل الآدمين يحيي الموتى بإذن الله ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله يحييهم قبل الدفن ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن وإذ الموتى بإذن وهذه من آيات الله التي وجهها عيسى. قال أهل العلم وإنما كانت آية موسى بالعصا لأنه في زمن ارتقى فيه السحر إلى الغاية. وكانت آية عيسى في إخراج الموتى وفي إبراء الأكمه الأبرص لأن الطب ارتقى فيه إلى الغاية. نعم والله سبحانه وتعالى يتحدى كل قوم بما يناسب عصره، وكان هذا القرآن آية مددة لأنه لكل الخلق إله مطعان. الله هنا قد يسأل سائل لماذا عبر بقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره حمك الله. وفي موسى وعيسى قال ما يا موسى وعيسى ولم يقل وما أنزل إلى موسى وعيسى فهل هناك حكمة وافتلاف التعبير أو لا نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله إن هناك حكمة لفضية وحكمة معنوية حكمة لفظية لאל تتكرر المعاني بلفظ واحد. لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة؟ أخذ مرات. وما أنزل ما أنزل عينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى النبيون. ومعروفا أنه من أساليب البلاغة. في تكرار الألفار لقدر الممكن أما الفائدة المعنوية فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي دينهما باق إلى زمن الوحي وكان أتباعهما يبتخرون بما أوتوا من الآيات فالنصارى يقول عيسى بن مريم من الموتى والكذا كذا وهؤلاء يقولون إن موسى فلق الله له البحر وأنجاه وأغرق عدوه وما أشبه ذلك فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بهذه الآيات تؤمن بهذه الآيات ما أوتوا من وحي وآيات وأما قوله ما أوتي النبيون من ربهم فهذا والله أعلم أتى بما أوتي, أوتي النبيون للعموم لأنه ما ذكر في الآية هنا من الأنبياء إلا قليل بالنسبة لعددهم فلهذا عبر بالإيتا ليشمل كل الآيات التي أوتوها قال الله تعالى وآتينا داودا زبورا طيب واحد. وقوله ما أوتي النبيون من ربهم من هنا للابتدع يعني هذا العتام من الله وفي قوله من ربهم إضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص وإلا الله تعالى رب الجميع لكن هذه ربوبية ها خاصة وفي قوله من ربهم يعني لأنههم لا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات أو بهذا الوحي فهم يتلقون من الله وليسوا يستطى وليسوا مستقلين بهذه الآيات حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه الآيات يستطيع أن يأتي بها لا ما يستطيع ولهذا قال لما اقترب عدة الآيات قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فلا أملك أن آتي بالآيات إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين لا نفرق بين أحد منهم الجملة هذه داخلة في مخور القوم يعني يقولوا آمنا على هذا الوجه لا نفرق بين أحد منهم الضمير يعود على من على الأنبياء وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان وليس في الاتباع لأننا في الاتباع مؤمرون باتباع من محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فالشريعة نفرق بينهم نفرق بينهم ولا ندفع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي نسخت التي نسخت جميع لدينا أما في الإيمان وأنهم رسل وأنهم من عند الله وأنهم صادقون فيما جاءوا به فهم عندنا على حد سواء. كلهم صادقون فيما جاءوا به وكلهم رسل من عند الله وقول لا نفرق بين أحد منهم هل يشمل المنازل أيضا ليش لا في القبر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذا عندنا التفريق في المنزلة والتفريق في الشريعة والتفريق في الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون أي الأمور الثلاثة التي لا نفتق بين أحد منهم الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون وأنهم رسل من الله عز وجل ونحن له مسلمون نحن له مسلمون أحقل نحن وهنا أتى بضمير الجمع قولوا آمنا بالله وإلى قول ونحن لي ليشعر المؤمن أنه هو وأخوه كنفس واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني ونحن جميع المؤمنين وقوله الله الضمير يعود على من؟ على الله على الله سبحانه يعني ونحن لله وهذا في عود الضمير على الأسبق مع أن نقاعد أن يعود الضمير على أقرب مذكور لكن هنا عاد الضمير على الأسبق لأنه آمنا بالله بالله نعم ونحن له أي لله مسلمون معنى جاء بعدها عدة أشياء لكنه عبد إذا قيل ما على أنه يعود الضمير على الله سوجنا نقول الدليل على ذلك أولا الضمير مفرد والثاني أن الإخلاص لمن يكون لله وقوله لهم مسلمون قدم المعمول لغرضين أو لحكمتين معنوية ولفظية المعنوية إفادة الاختصاص الذي نعذر عنه أحيانا بالحصر والفائدة اللفظية مراعاة الفواصل فواصل إيش فواصل الآيات فإذا قال قائل أي دليل لكم على أن مراعاة الفواصل معتبرة أي دليل قلنا الدليل ما ذكره الله تعالى في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى مع أن في الآيات الأخرى رب موسى وهارون فقدم هنا هارون على موسى مراعاة لفواصل الآيات لا نعلم سوى هذا وإلا فلا شك أن موسى أفضل من إبراهيم نعم أفضل من هارون فعلى هذا نقول في قول نحبله المسلمون مسلم المعمول للفائدةين معنوية ورخصية وقوله مسلمون الإسلام إسلام الشيء للشيء معناه اختصاصه به معناه اختصاصه به فالمراد بالإسلام هنا الانقياد التام لله عز وجل في إخلاص بإخلاص قال الله تعالى بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن هنا إسلام القصد أسلم وجهه لله أما العمل فقال وهو محسن فالحاصل من الإسلام هنا يتضمن أن القياد بإخلاص أن القياد بإخلاص لله عز وجل شريف نعم هل أسباط ليه المجرورة هي نعطوه تعالى أين أصحاب النحو؟ إشكان من من غانم يقول كيف كانت الأصطاب مجرورة وهي معطوفة على إيش؟ على من من على من نقول هي معطوفة على مشهورة. ما قرأت بالاسم الذي لا ينصرف؟ رجمتها. يعني كلهم داخل عليهم والعجم ها كلهم داخل عليهم والعجم اي اي إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هم أدي على هذا الشيف وما أنزل إلى إبراهيم إلى مهي بحفجار اين اين مجرور على نياة لأنه اسم الله صالح نعم لأن كل دول يعني الأسمة هذا قبل العروبة قبل العروبة ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به نعم خبر نحن له ربنا له وده له جار مزع متعلق بالمسلمون طيب نحن يلتزموا مسلمون له هذا وهذا الفصل لا فصل ما فيها ما هي ضمير ثم إن ضمير الفصل أيضا تعرفون أن ضمير الفصل يكون بصيغة المرفوع قول اول المرفوع ضمير بن مرفوع هذا ضمير متصل لا كما تعرفوا <تصفيق> نعم شو شو ما تصير متصل لا و ونحن وش حالنا لا ممونا. لا ونحن مسلمون لح ولهذا قلنا قدم المعمود لو كانت مبتلة و.. و.. والخبر مقدم ما, ما قلنا قدم المعمود لا قلنا قدم الخبر نعم قلنا في البيت نعم كان من أصوله طيب موسى عليه السلام يختلف ايس اللي جاء يختلف عن موسى نفسه انه هذا انزل عليه الانجي وش يختلف يعني شرعه مطابقة اقول لك اي نعم مطابق لل شرق اسرائيل قلنا اديانهم كلها كلهم الانجي مطابق للتراث لأنه في بعض بعض التخفيفات على بني اسرائيل ولا ثاني ولا يحكم به النبيون الذين أرسلهم الذين هذا ربنا وأكبر حتى عيسى إلا أن الانجيل في بعض الأشياء التي كفكت ما يدل على لكنه فيه على افضل العمل خالص فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آمنوا من؟ اليهود والنصارى لأن هذه الآيات كلها متتابعة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتدوا قل بل ملة إبراهيم عنيفا قلوا أمن بالله فإن آمنوا بمثل ما آمنهم به إن آمنوا أي اليهود والنصارى في مثل مما آمنت به فقد اهتدوا في مثل اختلف المعربون في الباء وفي مثل أيهما الزائدة؟ تقول إن مثل هي الزائدة وإن التقدير فإن آمنوا بما آمنتم به فقال اهتدوا وأن مثل زائدة إعرابا زائدة معنا زائدة معنا أي أنها أفادت زيادة معنا وهي أنه إن آمنوا ليس مطلق إيمان بل إيماناً مطابقاً لإيمانكم فعلى هذا الأمر الزيادة في كلمة مثل والأصل فإن آمنوا بما آمنتم به لكن أتى بمثل ليبين أن إيمانهم لا يكفي مطلق الإيمان بما آمنتم به فقط مطلقاً لا, لا بد أن يكون مطابقاً مماثلاً بمثل ما آمنتم به، وقيل إن الزائد هو الباء، الزائد هو الباء، حرف الشرط، وإن التقيف إن آمنوا مثل ما آمنتم، مثل ما آمنتم، يعني مثل الذي آمنتم، والباء الثانية أيضا زائده أي مثل الذي آمنتموه أي مثل إيمانكم حطيتوا بالكم يا جماعة فصار عندنا الآن قولا منهم من يرى أن الزائد مثل ومنهم من يرى أن الزائد البأ والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة العرابية وليست الزيادة المعنوية لها معنى والمعروف أن الأسماء لا تزاد وأن الزيادة في الحروف كثيرة الزيادة في الحروف كثيرة ولا لا كما مر علينا في في ألفين لكن الزيادة في الأسماء قليلة ليش لأن الاسم لأن الاسم كريمة جاءت لمعنى في نفسها والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيره لمعنى في غيره ومعلوم أننا لو وزن بالميزان المستقيم لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسنى وقالوا لا كنت زيادة الأسنى هذه كلمة جاءت لمعنى في ذاته ما يمكن انتزال وثلاث الحر فعلى هذا يكون الزيادة في الباء أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم أو ما آمنتموه أي مثل إيمانكم وعلى كلا الاحتمالين هذه فالمعنى واحد أي إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم مماثلا له من كل الوجوه فقد اهتدوا ولف هنا رابطة للجواب جواب الشر وهو قولهم إن آمنوا وقوله اهتدوا أي سلكوا سبيل الهداية سلكوا سبيل الهداية والهداية هنا هداية العلم والتوفيق لأنهم آمنوا عن علم فوفقوا واهتدوا وقوله فقد اهتدوا الهداية هنا مطلقة قل لا وهو كذلك الهداية مطلقة كما أن المسلمون الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون الهداية مطلقة بالمناسبة يقولون إن بعض النصارى في مصر احتدوا على المسلمين وقالوا لماذا تستبيقون نساءنا ولا تبيقوننا نساءكم احتدال صحيح ليش إن المسلم يجوز يأخذ من النصرانية والنصراني ما يجوز يأخذ المسلم النصرانية قالوا لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا صحيح؟ صحيح إننا نؤمن بنبيكم وأنتم ما تؤمنون بنبينا قوموا بنبينا ونعطيكم فناكنا إله فقال اهتدوا وإن تولوا تولوا تولي الاعراف تولى بمعنى اعرض والشعن تولوا عن الإيمان بمثل ما عمن تنبه تولوا واعرضوا فإنما هم في شقاء هذه أتت جملة اسمية للدلالة على الاستمرار والثبوت، وآتت بإنما الدالة على الحصر، يعني فما حالهم إلا الشقاء، فإنما هم في شقاء. شف الخبر الآن ضر بدليل في التي للظرفية كأن الشقاء محيط بهم. ها من كل جانب، في شقاء، منغمسون في الشقاء، والشقاق بمعنى الخلاف، الشقاق بمعنى الخلاف، وهو في كل معني يدور على هذا، حتى في قوله تعالى وإن ظالمين لدي في شقاق بعيد، بعضًا قال الشقاق هنا بمعنى الضلال ولكن. صحيح المعنى هو الخلاف. في كل ما جاء في القرآن فهي للخلاف. وإن كان بعضهم يقول تأتي للخلاف وتأتي للظلال وتأتي للعداء. نعم. لكن صحيح أنها في كل ما جاءت فهي خلاف. حتى العدو مخالف لعدو والضال مخالف للمفترض. ويدل لذلك لأن معنى أصل معنى الشقاء أن يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر وبهذا يكون خلاف يعني فإنما هم في خلاف معكم هذا الخلاف سيؤدي حتما إلى العداوة ولهذا لا شك أن بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى عداوة أليس كذلك لفجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا وفي النصارى أيضا عداوة وعدوتهم ظاهرة لكن قوله تعالى ولفجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصار لعلة وهي ذلك بأن منهم قصيصين ورغبانا إلى آخرين أما النصارى الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين فإنهم لا يدخلون في هذه الآية الله يعطي تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ زبودا والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقا وفي خلاف وهذا خلاف لا بد أن يؤدي إلى عداوه وضغضاء وبالتالي إلى قتال والأمر وقع اليهود قاتل المسلمون قاتل اليهود فلنسى كذلك وقاتل النصارى الروم كله نصارى ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى الحروب الصليبية، نعم، وس وس يقاتلونهم أيضا مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم، ولا بد من هذا في المستقبل، فإذا هؤلاء الهور النصارى نحن معهم في شقاق، ولهذا قال فإنما هم في شقاق. وكأن الإنسان إذا سمع فإنما هم في شقاق قد يهاب ويخاف فطمأن الله المؤمنين بقوله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله هنا فسيكفيكهم الله الجملة هذه فيها فاعل وفعل ومفعول أول الفاعل <تصفيق> الله الله الله والمفعول الأول الكه والمفعول الثاني أنها أنها الضميران متصلان، فهل الاتصال هنا واجب؟ او جائز؟ لو كان في غير القرآن ودعب القرآن معلوم انه يجب اتباعه هل اول واجب والثاني جائز؟ طيب تعطينا شواهد من كلام المالك؟ كرا هو طيب ايه الثلاثه هذه ابن مالك ذكر سنين وكونته أي خلتني ايه الثلاثه سنين خلتنيه توافقون على هذا ها لا ما إيه إيه لأن خلت له صاح وهذه لها مفعوله نعم ولكنه خطأ يتبين هذه داخلة في قوله أصلني وصل أو يفصلها أصلني ليش لأن خلتني من الأصبت المفغولين أصلهم المبتدى و الخبر <تصفيق> القيومية وهي بخالة من, من الخواط <تصفيق> الناء فنصب المفغولين أصلهما مبتدى و الخبر وسل نيه تنصب المفغولين ليس أصلهما المبتدى و فهي من الخواط كسع سيكفيقهم الناس الآن ما في غولين هل أصلهم المبتدى والخبر لأنه ما صحيح أن يقال أنت هم. هل الكاف تكون مبتدى والها تكون خبر ما واضح إذن هي داخلة في قوله سنيه وما أشبه هذه من وما أشبه. نعم فسيكفيكهم الله السين هنا يقول العلماء إنها للتنفيس وفائدتها أمران ذكرناهما من قبل ويبينهما إما حامد وإلا آدم السين هنا للتنفس وتفيد شيئا أحدهما يعطيني آدم والثاني قرب الوقوع تحققه وقربه بخلاف سوف فإنها تفيد التحقق ولكن مع مهلة مع مهلة وقول فسأخذ إذا تكفر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون وتولوا فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك إياهم عنقر فسيكفيك هم الله والحمد لله إنه صار ذلك عنقر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوفى حتى جلى الجهود عن المدينة وفتح حصونهم خيضا وأبقاهم فيها عمالا وفي خلافة عمر رضي الله عنه أجلىهم حتى عن خير فكفى الله من شرطهم الحمد لله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم السميع من أسماء الله والعليم أيضا من أسمائه شبارك وتعالى وقد سبق أن السميع لها معناه أحدهما بمعنى المجيد ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب أو أجاب أي أجاب لمن حمده، وبمعنى إدراك المسمون السمع بمعنى إدراك المسمون وذكرنا في سبق في العقيدة أن هذا السمع يفيد مع الإدراك تهديدا أو تقريرا أو تأييدا أو راحب مع مع سبق يفيد تهديدا كما في قوله غانب يفيد تهديداً كما في قوله سمع للتهديد الله قول الله لا ها الله هل يقول لقد الذين من سمع الله قول الذين قالوا الله الله فقير صحيح لا. صحيح هذا تهديد هو في قوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجوهم بل هذا بالتهديد وللتقرير مثل قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وللتأييد إنني معكما أسمع وأرى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَصْمَعُ وَعَرَبُ هذا نقول السميع تفيد شيئين أولا إثبات رسما من أسماء الله وثاني إثبات السمع له والسمع ينقسم إلى قسمين سمع إجابة هو سمع إدراك وسمع الإدراك ينقسم أيضا إلى ثلاث تقسام أو يقترد سمزراك قد يقترد التهديد وقد يقترد التقرير وقد يقترد التعييد حسب السياحة وأما قوله العليم فالعليم أيضا اسم من أسماء الله فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء جملة وتفصيلا أما الجملة فلقوله تعالى والله بكل شيء عليم بكل شيء عام وأما التفصيل فمثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها طيب وما تنبت من باب أولى من باب أولى وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمه ولا رطب ولا يابس وما من شيء إلا رطب أو يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين يعني فإنه يعلم. ومكتوب أيضا وقال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله لزقها ويعلموا مستقرها ومستودعها ما من دابة من يحصل دواء؟ ما, ما يصل لله أجناسها فضلاً عن أفرادها وأنواعها إذا علم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيل متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل ولا لا في الماضي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما خلفهم ما مضى وما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وقوله هنا وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قد يقول قائل من الناس يبدو لنا أن المناسب أن يقول وهو العزيز وال... وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز لأنه قال فسأكفيكهم الله نعم أولا فما هو الجواب عن ختمها بالسنع والإله لأنه إذا قلنا أنهم حول المدينة هم يعني توصوشون توصوشة داخلية ما يعني يعني القوة والعزة والحزة يعني يقول لها تدخل في حكمة الله وعلمه سيأخذك سيأتخذها إيه على كل حال كل شيء له شيء هو مقرون بالعلم وبالحكمة لكن بس الأنسب يعني فيما يبدو لنا فالظاهر لي والله أعلم إنه لما كان تدبير هؤلاء المشاقين تدبير الكيد للرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء قد يكونوا بالأقوال وقد يكونوا بالأفعال والتدبير أمر خفي أمر خفي أمر خفي ما حرب يعلن حتى نقول ينبغي أن يقابل بقوة وعزه؟ قال وهو السميع العليم حتى الأمور اللي ما تدري عنها ولا يبرزونها ولا يظهرون الحراب حراب لا تثور عليه صلاة السلام فإن الله تعالى سميع عليم هذا ما بخل بي والله عالم فسيكتفي والله هو سميع صبغة الله نعم. سداح газ حتما يعني التزاغ يعني ايش Means بها بها صعب يعني هذه خلاف البلاغة تقول وأما كونها طويلة فليعن فيها معاني السين لابد من وجودها نعم وأيضا المخاطب يسألكهم لابد أن يخاطبه بذلك وضمن الغيدة ها نشوف هالشيء ها قال فجواب الشر صبغة الله صبغة الصبغ معناه اللون كما تعرفون فما المراد بصبغة الله قال المراد دين الله صبغة الله دين الله وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه يظهر على صفحات وجهه ويظهر على مسلكه ويظهر على خشوعه وعلى سمته وعلى هيئة كلها فهو بمنزلة الصبع للثوف يظهر آثاره عليه وقيل إنه صبغة ثم صبغة للزومه للزومه كلزوم الصبغ للثوب. وهل يمنع النقود إنه سم بذلك للوجهين جميعا؟ لا يمنع. ما يمنع. ما يمنع. فهو صبغة للزوم، وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به. ما وجه النص في قول صبغة الله صبغة الله ولم يقل صبغة الله قيل إنها مصدر معنوي لقوله آمنا قولوا آمنا بالله فإن آمنا معناه الدين وأن التقدير تدين دين الله تدين دين الله ولا أرى أن هذا بعيد لأن آمنا فئات أخرى قبلها أوله أوله ولا نعم فئات لا السادف فئات أخرى قبلها ويبعد أن يكون هذا متعلقا بها ولأنه فصل بينهما في فراسة كثيرة إذن فهو منصوب على الإغراء يعني إلزموا صبغة الله إلزموا صبغة الله ولا يصدنهم, يصدنهم هؤلاء عن دينه إلزموه نعم وقول صبغة الله وضيفت إليه لأنها منه فإن الشريعة جاءت من الله ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقه ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أذن أنا أن, أن من شروط الإمامة أن يقوم الإنسان كما يربيه فإن إبراهيم عليه السلام لما أتم ما أمره الله سبحانه وتعالى به أخبر الله سبحانه وتعالى له أنه سيجعل يجب فمن يجوب قيام الإنسان بالإمامة أخاف أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بما أمر به قد كتل جعله جعله الله نسينا إذن يخدم منه أن من قام أن بأوامر من الله, من الله صار إلا جعله, جعله, جعله إماما جعل الله إماما وهذا حق قال الله تعالى وَجَعَلْنَاهُمَا إِمَّا ثَيَّهُّونَ بِأَمْرِنَا لما صَبَرُوا وكانوا بِآيَاتِنَا يُخِنُونَ قال ابن الحريمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين نأخذ من قوله تعالى بما صبروا وكانوا بآياتنا يُخِنَا نعم لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يُخِنَا نأخذ النحوذ قوله قوله قوله التفسير بي بقص الدقائق بين الأطفال. نعم دينا. هذيل نأخذ. نعم. أخيراً نعيش وياك في القاعات نعم نعم. نقوم على التقدير الحالة لأن نعم. نعم. صحيح لأن الأصل إبراهيم طيب هنا يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ذكرنا فيها هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه يلا الله نعم. نعم كل طائفه يقولون يدعون له لا اللهم صل على الشعرية قولوا قولوا على الشعرية شعري الذي صلى والجليل يقول كل الادعاء صح. صح ها اذا معنى ان من خالف الحق ودعى اليه يعني لم وقام هو الهدى فهو مشابه لمن لليهود والنصارى ليهود والنصارى طيب بماذا رب الله على هؤلاء الذين قالوا تحتدوا قل بالملتاء وشا راب ملتاء وشا راب ملتاء على عراب لولا هذا لا لست من قيس ولا قيس مني ها ف مفعولي في الفعل التابع في ما صحيح اذا ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية منه باليهودية والنصانية نعم طيب ما الفائدة من قوله أتحاجنا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالهم هذا كل من يعرف إلينا أعماله ولكم أعماله وش بايدين منه هل هذا تحصل حاصل كقوله قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا وش بايدين منه ولكم أعمالنا ولكم <تصفيق> أعمالنا أي أن أن استغاثنا لله أنا وتعالى وهو ربنا وربكم لا لا ينفعك استغاثنا بالله لا ينفعكم لا إن كل اللي...